أصل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذين آمنتم به كافرور تعذّر. نَقَتُوا وَعَتُوا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَقْبَلَتْهُمُ الرَّجْسَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ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 بل أنتم قول مسرفون